بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن فعيكم لشثى فأما من اعفا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لنيسرى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 وتلا الله لا يصلها إلا الأشقاء الذي كذب وتوالى وسينجنبها الأتقاء الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد مينده من نعمة تجزى إلا بتغا. ربه ربي الأعلى ولن سوف يرضى